119. وإنهما مئة جلبة ولا بِهِمَا بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم آخر وليشهد عذابهما طائفة من الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرضون المحصنات ثم مَلَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ الله غفور رحيم والذين يضون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهابات بالله فشهادة أحدهم أربع شهابات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعمة الله عليه إن كان من الكاذبين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 الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هيلا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حكيم.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 يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّي اللَّهُ دِينَهُمْ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ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 إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائ بعولتهن أو آبائ بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن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 تابعين غير اولي الاذبه من الرجال او الطفل او التابعين غير اولي الاذبه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ان يعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وايمان إ يَكُ فُقَر يُغْنِهِمُ اللهَّهُ مِ صَقلِ واللَّهُ وَاسِ النالين وَالْيَتَعفِ فِيَّذينَ لَا يَذذونَ لِكاحًا حتىََّ ينِيَهُم اللهَّهُ مِ صَقْلِ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 المصباح في زجاجه الزجاجه كأنها كوكب دري يوقد من شجره مباركه يوقد من شجره مباركة.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 يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالغُدُوِّ وَالآصَالِ رِجَالُ اللَّاتِ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ رِجَالُ اللَّاتِ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عن ذكر اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ والله يضلق من يشاء بغير حساب والذين كفروا امالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء حتى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 وَيونَنْزِلُ مِنَ السَّمَ مِن جِبالَ فيِيه مِ ذَرَادِ س يُصيب فيهِ مَنْ, من يَشي وَيَوصْرِفُهُ عَمَنْ يَش يَكَادُ سَنَبَقهِ يَزحَبُ فيِيأَبَ صر يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل ذابة من ماء فمنهم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 116. لقد أنزلنا آيات مبينات 117. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 118. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وَأَطَاعَ نَاسٌ مَّا يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ منهم وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مزعمين أفي قلوبهم مرض أم اغتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون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 وَعَتْم مَعْرُوفه إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وإن تطيعونه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا وَلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَمْ يُكِنَّ لَهُمْ ذِينَهُمْ الَّذِي يَظُنُّ 119. بعد خوفهم أما يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبَلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتِ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجِرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ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 كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهم 119. وأن يضعن فيابهن غير متبذجات بذينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم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 أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا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 117. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه 118. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون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 بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن